وحذروا الا تكون فتنه فعموا وظموا فعموا وظموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وظموا ثم عموا وظموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا